صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا جاءت الضامة الكبرى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 وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ولم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها